أول أ س ئ ل ه ذ ا ا ل لا ق ء م س تزال م الكرام ع ي يقول في الحديث سائل لا ت ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي على أ ح د ك م ما دام في مصلاه م لم、يحدث. يقول فضيلة الشيخ ما المقصود ل ما يحدث ق و ب في ما ص ل هل لم ق البقعة ص و هو د د بهذا ت ح ي د المسجد ا الذي ا أم صلى ل فيه ح م د لله رب العالمين رب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فالحديث مخرج في البخاري وغيره واللفظ المصلى البقعة التي أدى فيها الصلاة ويحتمل أن يكون المسجد بكامله يحتمل لفظ يحتمل ويحتمل لأنه مصلى وغيره يكون يكون أدى أن أن وتصح نسبته إ ل ي ه ل أ ن ه صلى فيه ولا شك أ ن جلوسه في ا ل ب ق ع ة التي أ د ى فيها ا ل ص ل ا ة تدخل دخولا أ و ل ي ا في الحديث وعموم المسجد يدخل من حيث عموم الحديث وشموله وشموله الحديث ل م ك ا ن ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا لم تدع و ا ل ح ا ج ة إ ل ى الانتقال من ا ل ب ق ع ة التي أ د ى فيها الصلاه فالاولى به ان يجلس في مكانه البقعة دخوله الحاجة المسجد ب أ ن ينتقل إ ل ى س ا ر ي ة أ و جدار يتكئ عليه بحيث لو لم يفعل ذلك لما استطاع أ ن يتابع الجلوس ويمكث أ ط و ل وقت ممكن ف إ ن ه لا مانع من أ ن ينتقل إلى م الى يعينه ع تحقيق تتصلي وتدعو وتستغفر فيها عليه هذه له له مكانه السنة المرغب فيها فالملائك له له مدام في مكانه ما لم يحدث والحدث المراد به ما يبطل ا ل ط ه ا ر ة هذا هو ا ل أ ص ل ويشمل ا ل إ ح د ا ث في الدين ف إ ذ ا أ ح د ث في الدين وابتدع فيه فلا شك أ ن ه لا ينال هذا الفضل وكذلك الرواية كما يؤذي لم فعلى ما جاء في بعض ا ل ر ا غ ب في مثل هذا ا ل أ ج ر وهذا العمل أ ن يحرص أن ل ا يخدش هذا العمل المرغب فيه لا بحدث حسي ولا معنوي ولا أ ذ ى و إ ن م ا يستغل وقته بذكر الله و ت ل ا و ة القران آ ن ونفع ل بتعليم ل ل ن ونحوه وإن كان من ا ا س ت ع ي م م فليحرص على طلب العلم ويثبت له هذا ا ل أ ج ر إ ن شاء الله تعالى أحسن أنا أنه فبدأ أن أكمل ستة أيام في نهار اليوم السابع يقول كان الوالد أو ورحمة حسين سائر السلام ستة السابع مسافران نهار رمضان نهار كان الله هذا الله وبركاته جامع بالصيام اليوم الوالد الوالدة والوالدة إليكم يقول عليكم يقول زوجته ويذكر في في وبعد مسافرين فذهبت ل أ ج ل س معهم قبل أ ن يسافر قال والدي هاي يجلس وتغدى وتغد معنا فقلت له أ ن ا صائم وحاولت معه حتى غضب فجلست وتغديت سؤالي يا شيخ أ ن ا محتار هل أقدر أن أكمل صيامي من الغد من صيامي و أ ب د أ من اليوم السابع الذي لم أ س ت ط ع أ ن اكمله بسبب والدي أ م أ ب د أ من جديد و أ ر ج و منكم الرد على هذا الجوال لأن أوقات عملي كلام طويل خاص、به. سؤاله هنا واضح شيخ. نعم هذا صام لأنه جامع في نهار رمضان أن كفارت الجماع في نهار رمضان لأن عملي طويل لأنه ومعلوم أن نعم شيخ في في به هي ك ف ا ر ة ا ل ظ ه ا ر عتق ر ق ب ه ف إ ن لم يجد في ا ل صيام شهرين متتابعين ف إ ن لم يستطع أ ط ع م ستين مسكينا وواضح من حاله أ ن ه لا يستطيع ولا يقدر على العطق فانتقل الصيام صام أيام والده اليوم السادس أو السابع إلى طلب وبعد يفطر في منه أن منه أن ستة أو فهل يستمر ويبني على ما مضى أ و ي س ت أ ن ف هذا خ ل ا ص ة سؤاله والذي يقرره أ ه ل العلم من مقتضى اشتراط التتابع في صيام الشهرين أ ن ه ي س ت أ ن ف أنه يستأنف من جديد فمن الغد يبدأ باليوم الغد الأول يبدأ أ ح س ن ا ل ل إليكم ه ه ذ انا سائل يقول أ يا شيخ عندي دخل حرام وتبت إ ل ى الله فماذا أ ف ع ل بما دخل علي من الحرام من تأب تأب تهدم ما كان قبلها وعليه أن يتخلص من هذا المال الحرام إذا كان له أصحاب إذا كان مسروق أو مغصوب ومعاوضات كان أن كان كان وإن كان تأب تأب والتوة يتخلص أصحاب أو أصحابه قبلها بسبب الله هذا إذا إذا عليه وعليه له يرده على عقود ومعاوضات عقود وعلا التقرب يقبل ويتصرف محرم منه طيما ح فإنه فيه إلى إلا بنية بنية لأن الله يتخلص طيب التخلص لا جل الله لا أ س ن ا ل ل ل ه إ ي ك ما أ ي ض ه ذ ا ا ل س ا ئ ل ي ق و ل ل ما ا ق ي م ة ا ل ع ل م ي ة لشواهد التوضيح ل ب ن مالك ل أ ن ن ي لا أ ر ى له ذكرا عند كثير من طلاب العلم ش و الجامع ه د ا ت والتصحيح لمشكلات و ض ي ح ا ل الصحيح لجمال الدين ابن مالك محمد ا ل ك م ا بن عبد الله ا بن مالك النحوي الجياني الطائي صاحب ا ل أ ل ف ي ة المشهور هذا وضعه ل إ ش ك ا ل ا ت عرضت له أ ث ن ا ء سماعه لصحيح البخاري بقراءة اليونيني بقراءة ا ل ا ل ي و ن ي ن ي لما جمع نسخ الصحيح وذكر ر و وضبطها وأتقنها و ا ا الصحيح ي ت الفروق بينها ق ر أ ه على ابن مالك ابن مالك ا س ت فاستفاد د من واليونيني حيث الرواية ا من ابن مالك في تقييد بعض الألفاظ التي تظن مخالفتها لقواعد العربية فوجهها ابن مالك في هذا الكتاب بعض تظن في في تقييد وهذا الكتاب نفيس نفيس جدا يحتاجه كل طالب يهتم بصحيح البخاري ل أ ن ه يمر في بعض ا ل أ ل ف ا ظ في الصحيح ما يخالف المعروف والمشهور عند ا ل ن ح ا ت فابن مالك وجه وببراعة هذه الألفاظ المشكلة بطريقة علمية دقيقة وببراعة فائقة علمية بطريقة دقيقة و الكتاب في مجلد لطيف مطبوع ا أ ك ث ر من م ر ة طبع قديما بالهند ثم طبع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ثم طبع بعد ذلك طبعات ح د ي ث ة بتحقيقات مختلفة فهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم يهتم بصحيح البخاري. أحسن الله بكم ونفع بما قلتم البخاري الكتاب يستغني لا طالب الله سائل يقول فهذا ونفع عنه هذا بصحيح أحسن السلام عليكم ووفقني ر ح م ة الله ب ر ك ا ت ه و الله لصيام داود أ ص و م يوما و أ ف ط ر آ خ ر والحمد لله فماذا أ ف ع ل لو صادف يوم فطري يوم عرفه او عاشوراء من الله جل و على ا ع ل هذا الموفق تحتاج إ ل ى شكر وتحتاج إ ل ى ثبات واستمرار لكن إ ذ ا وافق يوم الصوم ما يحرم صومه ف إ ن ه لا يجوز له أن يصوم عكس س ؤ ان ل ه ع م يصوم ع عرفة ن ي يوم يوم لو الفطر ل وافق و ا ي ي ا م الأضحى لا ما حرم الله صيامه له أن حرم يجوز يصوم ويستحب له أ ن يصوم ما جاء الحث عليه في شرعنا كصوم يوم ع ر ف ة ويوم عاشورا ولا、كان. ينتقض ما اعتمده وقصده من صيام داود لأن الحكم من يوم الصيام ما يحرم م لأن شرعنا قبلنا ص داود للغالب والعبرة إذا خالف شرع العبرة بشرعنا فإذا وافق و شرع أو يكره صومه ف إ ن ه لا يصوم و إ ذ ا وافق ما يجب صومه أ و يستحب صومه ف إ ن ه يصومه ولو كان من أ ي ا م الفطر على ما اعتمده من صيام داود عليه السلام. أحسن داود السلام الله يقول أنا أصلي على الجنائز عليه على السيارة. فهل هذا جائز أم لا؟ نعم اتباع الجنازة باتباع هذا مستحب وتشييع الميت من السنن ا ل م ؤ ك د ة المرغب فيها وتؤدى مشيا على ا ل أ ق د ا م أ و ركوبا على الدواب والسيارات وما ذلك. ولذا م ا أشبه ذ ك و ل يقول أ ه ل العلم أ ن المشاه يكونون أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة والركبان يكونون خلفها. أحسن الله إليكم أحسن خلفها الله س ا ئ ل يقول ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته هي أ م مبارك من م ك ة ا ل م ك ر م ة تقول يا شيخ ان زوجها أ و ص ا ه ا قبل وفاته ب أ ن له كفن وقال لها إ ذ ا مت كفنوني به و أ ن ا من خبر ا ل و ف ا ة نسيت ا ل و ص ي ة هل علي ذنب في ذلك أفتوني حفظكم الله. هذا له كفن أعده حفظكم كفن يكفن فيه مات الله هذا إذا له له وأوصى زوجته أ ن يكفن في هذا الكفن بعينه و إ ذ ا كان هذا الكفن لا مزيه له ولا, ولا يظهر أ ن له م ز ي ة على غيره إ ل ا إ ذ ا كان من النوع الذي كفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة ثواب فالبياض إذا الوصية غيرها سحولية مطلوب لكن إذا نسيت هذه الوصية وكفنته نسيت بيض في هذه لا يظهرن أ عليها شيء ولا ينبش بحيث يخلع عنه الكفن الذي كفن فيما ه اوصى به هذه الوصيه ليس ظاهرة غيره ولا يظهر أ ي ض ا أ ن تكفينه فيه واعتماد وصيته فيه شيء إ ل ا إ ذ ا اعتقد ما ذكرنا من بركه ة و و ن ح ا ونحوها ع فلا فلا عليها ل فلا لا ى هذا سيما شيء وقد س ي ت أ س سائلة ن الله إليكم هذه ت ق ل إذا ط ر ت ل الساعة العاشرة فهل تصلي الفجر؟ إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الصلاة م ر طهرت خروج أ ة صباحا إذا بعد وقت فلا تصليها. فلا تصليها فاذا ل تصليها ف إ طهرت بعد طلوع الشمس ف إ ن ه ا لا تصلي إ ل ا الظهر فما بعدها ولو طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الصبح. وإذا طهرت قبل منتصف الليل فانها ل ل ل ي إ تصلي العشاء أو قبل طلوع الفجر عند قول أكثر أهل العلم فإنها تصلي العشاء وبعضهم يرى أن تضم إليها المغرب قبل طلوع قول أهل تصلي عند وبعضهم أو أكثر أن يرى تضم لأن الجمع و وقت الأحوال ق ت للصلاتين حال ل ا في في بعض الأحوال في حال الجمع. فلو صلت المغرب والعشاء إ ذ ا طهرت قبل الفجر على قول ا ل أ ك ث ر أ و قبل منتصف الليل على ما جاء به حديث المرجح الاحتياط أحسن عبد تصلي إليها عمر العشاء بن المغرب باب أوجب الله وإذا خلاف ذلك وهو فهو أن من من من ضمت وخروج و أ م ا إ ذ ا طهرت بعد خروج الوقت ف إ ن ه ا لا تصلي ما خرج وقتها س ا ئ ل يقول ا ل س ل عليكم ل ل ا ا م ورحمة الله وبركاته هل وبركاته ه تجزئ أ ض ح ي ة و ا ح د ة عني وعن أ ه ل بيتي ووالدتي نعم عن عنه وعن أنا نحج إن معنا المنزلية؟ وعائلتي تعالى العامل تجزئهم تجزئ بيته بيته الرجل يجوز الأضحية الواحدة واحدة عن هذا سائل أيضا يقول أنا وعائلتي سوف نحج إن شاء الله تعالى وسؤالي هل يجوز أخذ الشغالة وأهل أهل يقول هل أضحية أخذ وهي سوف لكي تحج مع العلم أ ن ه ا لم تفرض هذه العامله ة إذا كان ل اذا محرم إ كان لها محرم فتحج معهم و إ ذ ا كان ليس لديها محرم ف إ ن ه ا لا يجوز أ ن تسافر بغير يجب وجوب وهي في عليها محرم المحرم شرائط المرأة من الحالة الحج الحج هذه لا يجب عليها الحج لأن المحرم من شرائط وجوب الحج على المرأة س ا ئ ل أ ي ض ا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ل ل عليكم الله س ا وبركاته م ورحمة إ صام طالب العلم وحصل له كسل وتعب ولم يجد نشاطه في طلب العلم و أ ف ط ر فهل عليه شيء غير قضاء الأيام التي أفطرها أفيدوني جزاكم الله خيرها لا يخلو إما أن يكون هذا الصيام فرضا أو نفلا فإن كان الصيام فرضا فلا يجوز له أن يفطر بحال يخلو له أفيدوني أن أو أن يكون يجوز يفطر فإن إلا إذا عجز عن ج ز ع إ ت م ا م الصيام إلا إذا الهلاك الصيام متابعة عجز وخشي بسبب ف إ ن ه يفطر بهذا السبب أ م ا إ ذ ا كان نفلا ف إ ن هذا يفاضل بين هذه العبادات ولا شك أ ن العلم أ ف ض ل من جميع、النوافل. من نوافل العبادات لأن نفعه متعدي العبادات نفعه النوافل نوافل للعبادات لأن ب خ ل التنفل ف ا بالصيام أ و ب ا ل ص ل ا ة أو بغيرهما من النوافل مما نفعه قاصر على المتنفل ويبقى أ ن ه إ ذ ا أ ف ط ر في يوم نفل في أفطرتها للمفترض عليه أن يقضي لأنه يقول هل علي شيء غير قضاء الأيام التي أفطرتها؟ يقول هذا لا بد أن يقضي مثل من الحالة هل لأنه هل هذه هذا قضاء لا أن أن نسبة بد علما ب أ ن ه لا يجوز له أ ن يفطر بسبب كسله في طلب العلم ل أ ن الفرض لا يجوز له أ ن يخرقه إ ل ا إ ذ ا عجز عن إ ت م اتمامه م كما فالعلماء ه كان أسلفنا وإذا كان نفل ي خ ل ف في و ن ن أفطر م م ت ع د وهو ت ن فمن ف ل أ ل العلم من يرى أنه يقضي من يرى أنه متطوع والمتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء متطوع من ومنهم من أمير أنه أنه نفسه إن يرى يقضي يرى أفطر وإن أحسن الحج ل إليكم السائل يقول ل ه هنا أريد أنا ا عندي أ و علي دين أ ف ت و ن ي م أ ج و ر ي ن عليه أ ن يبادر بقضاء دينه ع لان ي ي ه أن ب د د ر بقضاء ي هذه لأن ه حقوق العباد وحقوق العباد مبنيه ة مشاحة على قضى إذا وحينئذ ي ن د فإن بقي ع ن د ه به ما يحج ل ز م ه الحج وإلا فلا و إ ذ ا كان الدائن ي أ ذ ن له في الحج واستأذنه وأذن له فلا مانع من أ ن يحج على أ ن يعزم على قضاء دينه في أ ق ر ب وقت、نعم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول السلام عليكم ورحمة السائل السلام هنا عن الله الله وبركاته يا فضيلة الشيخ إذا, شخص هكذا كتب سؤالة. إذا شخص رقد عن صلاة الفجر إليكم يقول عليكم فضيلة رقد شخص ا ا فاستيقظ مع أ ذ ا ن الظهر ماذا عليه أ ن يفعل هل يصلي الفجر أ م ماذا عليه ا و ل ا عليه أ ن يبذل ا ل أ س ب ا ب للاستيقاظ من أ ج ل أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها وعليه أ ي ض ا أ ن ينفي أو الموانع لو يسعى في انتفاء التي تمنعه انتفاء من ذلك. لكن ذلك حصل ن غ ل ب ت ه ع ي ن ا ه و ن الصبح م عن ص ا ا ة ل أ و غيرها ف إ ن ه يصليها إ ذ ا استيقظ من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها لا كفاره ل لها إلا ذلك والنبي ل ا والسلام ة نام عن الصبح أوقضهم حر حضر الشمس الشيطان الذي فيه توضاوا واذن للصلاه واقيمت في صلاه الصبح بعد طلوع الشمس والآن مع ذ ن الظهر لن يخشى ف و ا ت وقت اختيار ا ل ح ا ض ر عليه أ ن ي ب د أ ب ص ل ا ة الصبح ثم بعد ذلك يصلي الظهر ولو أولا أو وقت له أنه يرى جماعة قائمة تصلي الظهر فيترك هذه الجماعة يصلي الفجر على السؤال الظهر بقليل بصلاة الصبح ثم يصلي الظهر لأن وقت الاختيار ما زال قدر قائمة يقضيها باقيا بعده يبدأ يرى فيترك أنه هذه فإنه كان ذن جماعة مع ثم ما إذا حسب هذا س ا ئ ل يقول أ ن ا من سكان م ك ة ا ل م ك ر م ة وحججت خمس مرات ولله الحمد والعام الماضي دفعت مبلغا ل أ ح د ه م ليحج عن والدي وهذه السنه ة أعتزم إن شاء ا ل ل توكيل والدتي متوفين التوكيل والدي والسؤال يجوز وأنا جيدة للحج علما الله هل شخص آخر بصحة رحمهم عن أن لا مانع من التوكيل ممن يقوم بالحج عن والدك وعن والدتك و أ ن ت م أ ج و ر إ ن شاء الله تعالى على هذا عليه والده أمه بذل ذلك التوكيل المال كان النبي الصلاة والسلام فقال وعلى لكن توليت أفضل وسئل قبل من لم يحج والده ووالده ومن قبل من لم تحج ومن بنفسك أبيك يحج عن من من من إن حج نعم و قال ل ل آ خ ر ا ر أ ي ت ل و على أ ب ي ك دين أ ك ن ت قاضيه قال نعم قال فدين الله ح ق بالقضاء فالولد أ و ل ى أ ن يحج عن أ ب ي ه وعن أ م ه لكن إ ذ ا ما نهض لذلك وما نشط له وأناب من يحج عنهما وبذل الوكيل الأجر أم من عنهما فلن إن عن هنا أن يعني المال شاء الله、تعالى. ماذا عن الوكيل هنا يا يحرم يحج في شيخ هل يتحرى ذلك هل الأمر في ذلك في في سعه أ ي أ ب د ى استعداده ل أ خ ذ هذه ا ل و ك ا ل ة ي أ خ ذ ه ا لا شك أ ن التحري في مثل هذا مطلوب لانه أ ن ه إ ذ دعا و م أ ل اذا س ت ج ا الدعاء كان ب ة أولى من شخص إ دعا احتمالا لأنه لما عنده من موانع تردعوته من عنده فعلى ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ن ا ب شخصا أ ن ينيب عنه من يتقي الله جل وعلا ويرجى قبول ل حجه ف ا وفي النية أراد حجه ا فلان لبيك حجاً عن فلان أو عمر عن فلان أو أو وعمر ي ي س أحسن الله إليكم ونفع الله بما إليكم قلتم